بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشن مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم دخبين ريتوا غولبت الروم رومش كان رانو جير كوتن فارز بسريان دا 114. في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 115. في بضع سنين 116. لله الأمر من قبل ومن بعد 117. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لنزيك ترين خاتيا لمكة يا لولاة فارسوا. والروم كان دوايت يكشكانيا لداها تودا سردكوا بسر فارس لما ويتن صالح دا لنيوان سيتا نوصل. هموك أروبار تنها بدس خوايا. سركوتنو لدواش سركوتن. ولو رجدا كروم كان ایمان دڵخۆش دەبن دبن بسر خستنی خواه برو مکان خواه هر کسی بوی سری دخات و هر اوزاری مهربانه وعد الله لا يخلف الله وعده ولکن اكثر الناس لا يعلمون او بلینی خواه کە مکان سر بخات خواهش پێچەوانەی بلینی خۆی ناکات بەڵام زۆربەی بی خلق نازانن يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. تنهر وآلتي أمجاني دنيا دزانا، بلام بأجان لرجدائي. أو لم يتفكروا في أنفسهم؟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 کە خوا ئاسمانەکان و زەوی و ئەوەی لە نێوانیاندای مگر نەکردووە مەگەر بەڕاستی و بۆماوەیەکی دیاری کراو بێگومان زۆرێك لە خەڵک باوەڕیان نیە بە خزمەت پەروەردگاریان بگەن لە دواڕۆژدا ئولم یسیڕوا فی الارض فیەنظوڕوا كيف کان عاقبت الذین من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آية أولى بسر زويد نجراون بوأي ببين سر نزامي أو جلاني كافر بون لپیش آمان تون بوا كذار تربه هستربون لآمان وزويان چیلابو کشتو کردو زیاتر لمان وَثَيغَمبرانيان بو هات بمعجزه رون كانا وبوي اخواستمي لي كلنا يبردون بلان خويا استميان ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون تا شان ئەوانەی کە تاوان کتاوان خراپەیان کرد سخت ترین سزا کدو کدوزخا لبر اوی باور یان نهینا با تکان خواو همیشه گالتا پیدا کرد الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم إليه ترجعون خوا درست ئادەمی آدمی پێدەکا پیدا که پاش مردن درستی دەکاتەوە. تَشَمْبُوَلَهِ أُوْدَجَرِينَوَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَأُورُجَيْكِ قِيَامَةَ هَلْدَسَ تَوَامَبَرَانَ غَمْبَالُ نَاءُ مِدَّبَنَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ بێگومان لە پەرستراوەکانیاندا تکاکارانێ نییە بۆ ئەوان، و ئەوان بێباوەڕ دەبن بە پەرستاوەکانیان کە کردبوونیان بە هاوبەشی خوا و تقوم الساعة وساات و یومەئیدیدەتەف وڵقون ئەو ڕۆژەی قیامەت هەلدەستێ، خەڵک لەو ڕۆژەدا جاد دەبنەوە لەێ یەکتر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ إنزا كساني كباور ينهينا وكردا وطاكا أوان لبهجداد الخوش دكرين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ بَلَامْ أَوَانَي بَيْبَا وَرْبُونَ بَنِشَانَ كَانِ إِمَوْقَي اجْتِنْبَرُ وَجِدْوَايِ آآ أَوَانَ لَسِزَايدُ وَزَغْدَ آمَادَ ذَكْرِيًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ انزا پاکو بے گردی بوخوا بلین کاتے اوارتان لیدیت و کاتے بیانیانتان لیدیت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وَسُبْحَاسْ هَرْ بوخوا وفاتشيو بيغردي خوابلن لشودا وكاتي ني وروتان لديد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون خازن دودو لمردو دردنيو مردو لزندو دردني وزوي زندوكاتو لباش مردنو وشكبوني وهربو زهر ايواش درد هنريان لقورا كانتان ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لنشان كاني أو خوايا كأيوى لخاق دروس كردوا كتوفر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 نیشانەکانی ئەو خوە کە بۆی دروست کردردون لە ڕگەزی خۆتان هاوسرانێک بۆ ئەوەی ئارام بگرن لە لایەندا و خۆشەویستی و بەزای خست و تێوانتان بەڕاستی لە ودا نیشانانێک هەیە بۆ کەسانێککەبی دەکەنەوە و من آياتی خلللق إن في ذلك لا آيات للعالمين. ولنشان كان دصلاتي أوى درس كردني أسمان كانوا زويو ذي أوزيز مان تانو رنج كانتان براس تيل ودا كباسكرا بل جيزوره بوزانايان. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاوكم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ولنشان كان أوى خوتن تان بشو روج داو هولدان تان لروج دا بو بهر ورقرتن لبخشش روزي خوا براستيل ودا بلقو نشاني زور بو كو ملي ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لنشان كان که هور نیشان دەدات بو ترسان و امید ترسان لها هور بروسکو امیدی باران بارین ول آسمان دا باران دا بارینی زەوی دوای مردنی بەهۆی او بارانه و دا لەوەدا کە براستی لوا دا کباس کرا چن رابرو نشانه بو اوانی جیری هم و من آیاته ان السما الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولنشان كان أوا كآسمان زويب بفرماني أو وسطاون فعشان كاته لروج دوائي دا لزوي وبانك تاندكن يكسر ولا لقور كانتان دين دروا. وله من في السماوات والأرض كل له قانط أويل أسماء كانوا زوي داية تنهاه إخوياه همويا هربوا أو جرد وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم خوزاتيك بديهناني دس بي کردوا لباشان دواي مردني دوبارة دروستي دكاتوا ام دروست کرنا ويدوام لاي خواه آسان ترو هر بو أوى صفتي هر بلند كانوا زويدا وهر أوى ظالي كار دروست ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء ان تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك مُفَصِّلُ الْآيَاةِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ خوانمونيك تان لخودي خوتان دابو دهيني توا آي لبندا كانت تان دا هاو بشانيك لو روزيو ساماني بئو ايوو مان دابو بجوري ايوو او بندان تي ايدا يكسان بنو لواندا ترسن حسابيان بو بكن وكو ترسان لكساني وك با او نیشانەکان نشانکان روندکین و بدریجی باسیدکین با کسان ایجیری هم بکردینن بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله وما لهم من ناصرین وازیان لیبینه بەڵكو ئەوانەی ستەمیان کرد شوێن ئارەزووی خۆیان کەوتن بێ شارەزایی و نەزانانە ئینجا چێ دەتوانێ ڕێنموونی کەسێ بکات کە خوا گومڕای کردبێ لە کاتێکدا بۆ ئەوان هیچ یارمەتی دەرێک نیە فئقیم وجهکە للدین حەنیفا فطڕت الله التی فطر الناس عليها لا تبدیلە لخلق الله ذاليك الدين القويم ولكن اكثر الناس لا يعلمون كواتروي خوت ريق بكرا عيني اسلام باكو راس بوخا شweni عيني دهنراوي خوا بكوا كخلتشي ده سر دروس كردوا دهنراوي خوا هيد زور بونيا او آيني باسكرا هر او عيني ريكو راستا بلام زوربي ادمي نزانن منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. شف إن آين بكون بتو بكاران بولايخواب جرينو لو بترسنو بتعتين ويجكان تان بكنو لها وبشر وادران مبن من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. كل حزب بما لديهم فرحون. لو كان بجد بون بتن بشوا هركم ليبو أينه خويا عند الخوج بون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم نبينا إليه ثم إذا أذقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون و هر و بباراني بكوه لخلطي هاو بجدانر بخوا هاوار بو پر وردگاريان دبنو بولاي او دقررينوا پاشان كات للا ان خوية رحمة و جياني خوشيان بيبداد كتو پر دسته اقلوان هاو بج بو پر وردگاريان دادنين ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون بعدا ننين بوتا كاندا ايما بيما انداون دابا رابو ارنو بهرمن بن لجيان انزال مودوا دزان انتيتان بسرديت أَمْ أنزلنا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا بلقيك النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُنَطُونَ وَكَاتِي رَحْمَتُوا تَاكَيَكْ بَخَلِقْ بَدَيْنْ بَيْدُ الْخُوشْ دَبًا وَأَقَرْ زِيَانِيَ تَيَانْتُوشْ بِبَيْتْ بَهو يكِرْدَوَيْ خِرَابْ يَانَوَا كُتُو فَرْبِيهِ وَادَبًا لَبَ أو لم يروا أن الله يبسُّ الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا لقوم يؤمنون آية أوانا نيانزاني وكبر عصتي خوا روزي فراوان يا كم دكاتبهر كسكبيه بيجمان لودا باسكرا سن دين بلغه بو اواني باور دينن فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبير ذالك خير للذين يريدون وجه الله وأولائك هم المفلحون كواتخزم ما في خوي پيبدا هروها هجار وربواران أو بوكساني رزامن دي خواي اندوي تاكترو هل اوانا رزگار بوان وما اتيتم من ربا ليرجو في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما اتيتم من فَكَت إِن تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ اوي بنا وسودا وتانه بخلچی بو اوي زياد بيله مالو او خل كندا او لاي خواهد زياد ناكاد خير کداوتانو مبستان تنهار اوانن دو چندان 112. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 113. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما خوازاتێ ای کە ئێوەی بەدی هێناوە لە پاشان ڕۆزی پێداون دواتر دەتان مرێنێ لە پاشان زیندووتان دەکاتەوە ئایا هیچ ەک لەو هاوبەشانەی بۆ خواتاندا ئەنا هەیە هیچ شتێ لەوانەی خوا بکات پاچی و بەرزی بۆ خوا لەوەی ئەوان دەیکەنە ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بلاو شيوانو درد لوشكاني إشكاني وداريادة دركوتوا بهوي أخرى پانه خلتشي كردويانا بو أو يتالي هندلو أخرى پانه كردويانا پيام وقالوا بقرين والأخلاق <تصفيق> بكاري قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أي محمد صلى الله عليه وسلم بلية بزويدة بقرين إنزا سرنز بدا سرنزامي أواني لبش إيوة وبون تون بو که زور بیان هاو بجدا نربون بو خواه فاقم وجهك للدین القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون كواتا روی خود بکر آین ریکو راست لپیش اوی روجه بێت للاین خواه و کجيران ویبونیا لو رجدا خلشي دياء ابنه ليكتر من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون هركس <تصفيق> بيباور ب بي أو الطولي بيباور يكيل سر هركس يشكر دوي كرد أو شوين بو خوين لبهجد آماددكن لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ فضله لَا لا يحب الكافرينب ئەوەی کەسانێ کە سيلا الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتي ولتجري الفلك بمره ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولا نشان كان اخويا باران دنيري بو اوئ هند لبارانی بزئی خویتمپی بتجه و بو اوئ کشتیا کام بفرمانی خوا بو با برونو بقرین و بو اوئ بدوای روزی خدا بقرین ل دریا ده تا شکرانه بجیری خوا بن و لقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سوين بخوا براستي بيشتو أي محمد صلى الله عليه وسلم ناردو ما نبيغنبالانيك بولايق لكانيان إنزا معجزاو بالقرون كانيان بوهينان بلان باوريان نهينا اینزا تولمان سنلوانیان تاوانیان کرد ویارمت دان باورداران ما فیکل <سؤال> سرمان الله الَّذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون خوزاتك <تصفيق> أوبان بۆ ئەوەی هەورەکان بزولینن ئینجا ئەو هەورە خوا چۆن بلاوی بڵاوی دەکاتەوە بە ئاسماندا و ئەو هەورە دەکاتە پارچەیەك و كۆیان دەکاتەوە لەسەر یەکتر ئینجا دەبینی قەترە باران لە نێوانی هەورەکەوە انزا ئینجا خوا ئەو بارانە ببارێنێت بۆ وڵات و زەوی هەر كام لە بەندەکانی کە بیەوێ و پڕ و شادومان دەبن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين اگر تي فش أوي باران بسريان داب باري بهيوانا اميد بون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ان ذالک لمحی الموت و هو علی كل شیء سەیری ان پەیدابووان سیری آسواری پیدا بوان ببارانی خواب ک و گژ و جیا و درخت چۆن زوی زندو دەکاتەوە دوای مردنو و شکبونی بر او خواز زندو کر وی مردوانی شا و هر آویش بد صلات وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ سوان بخوا قلبات تندي زر المد بنيرين جاء او هوريا كشتوكالك يندبين بزر بوي لا باش او زيانه هدنا شكريدكن فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت الدعاء إذا واللوم ذبرين. سنك براستيت أي محمد صلى الله عليه وسلم ناتواني بمردوان وتكافران ببيستني وناتواني بانجوازد بكران وتكافران ببيستني كاتي رود جيران ليذ بفشتكر وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وطور انموني كالي نابين آيان نيد تارزقاريان كيلقم رأيان تو تنيابا كساني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 وهو لالی مول ق ای خوازاتێک کە ئێوەی دروست کردووە لە لاوازی لاوازی نوتفە و بێ چوو منداڵی شیرەخۆر پاشان دوای لاوازی بەهێزی کردوون بوون بەلاو لە دوای بەهێز تان لاوازی و پیری بۆدانان، خوا هەرچی بێت دروستی دەکات و هەر ئەوە زانای صلات وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُونَ ولو رجي قيامت هل دسى توان باران سوين دخون لدنيا دا يا لبرزخه تنها ساعه ماونت ولدنيا دا هربو اوان لدنيا دا لراستي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 براستی ئێوە لە برزخ ده به بریاری نسراوی خوا تا روزی زندوبونه و ما نتوا انزا اما روزی زندوبونه و بلام اے و نتان دزانی فیومئذ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَأْثَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ لو روزا ده کستمیان کردوا بهانه و سودیان واوان داوان لنا كر اخوال اخوان رازي بكن في هذا القرآن من كل مثل ولا ان جئته بايه لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون سفن بخوا ذراستي هنا وما نتوب خلشي لم قرانه ده لهمو زولن مونوا باسيك انت براستي اا النشان يشامو بياني ظنيابا او أو بروايا نضلين اي وهر ناراستو بتالا ام سحره كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون آبو جۆرە خوا موردنید بسردلي کسانی که آگا و نزانن تصبر این وعد الله حق ولا لا الذين لا يوقنون جادام بخود آبگره بگمان بلین خوا راستا با اوانی بباورن لآین راس لاد نەدەن و نكن. نەکەن